خمسة. استمع إلى الحوار ثم قرأه واكتبه في دفترك فصل الصيف. الجو مشمس والسماء صافية ودرجة الحرارة مرتفعة في هذه الأيام يا أرسين نعم يا ملكة لأنه جاء فصل الصيف ودرجة الحرارة سترتفع بعد يوم الجمعة في أنحاء تركيا ما أجمل الجو أنا أحب الجو الحار وسأذهب إلى أنطاليا بعد ثلاثة أيام ستذهبين إليها لقضاء العطلة الصيفية؟ نعم سأذهب إليها للعطلة آه أنطاليا مدينة جميلة جدا وجوها مشمس وبحرها حار نعم أنا أحب أنطاليا وفصل الصيف يا محمد